ذريَّة من حملنا مع نوح إنّه كان عبداً شكوراً وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسد النّفّل الأرض مرتين ولتعلّن علواً كبيرة.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 وجعلنا الليل ونهار رأيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغو فضلا لتبتغو فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا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 من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم ما يفلاها مذموم مدثورة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مسحورا كلا نمدّه أولئك وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا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 قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده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 قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربوا ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا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 وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طضيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لَئِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ نَذْرِيَتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا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 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّرَكَكَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الرُّسُلِ نَّ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلَ أَقْمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وكل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء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 قل إن جتمعت الإنس والجن على أي يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس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 وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمۡ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ وَنَحۡشُرُهُمۡ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ عُمْيَآءَ وَبُكۡمَآءَ وَصُمًّا مَّنَّىٰ وَاْءَهُمۡ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتۡ زِدۡنَاۡهُمۡ سَعِيرًا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 لا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 وَقُرآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ أَأَمِنُ بِهِ أَوْ لَا تُأْمِنُ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَّى عَلَيْهِمْ يَخْرُعونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدٌ وَيَقُولُونَ يخرعون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوله ويخرعون للأذقان يبكون ويخرعون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا